بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني والعشرون من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة أبو بكر ابن دريد ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين ومات بعمان في رمضان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ابن قتيبة ولد سنة ثلاث عشر ومائتين ومات سنة سبع وستين ابن كيسان قال الخطيب مات سنة تسع وتسعين ومائتين وقال يقوت هذا سهو بلا شك ففي تاريخ أبي غالب أنه مات سنة عشرين وثلاثمائة الازهري صاحب التهذيب ولد سنة 22 ومئتين ومات سنة 70 ابو علي القالي ولد سنة وثمانين ومئتين ومات سنة وخمسين وثلاثمائة ابو بكر الزبيدي صاحب مختصر العين مات سنة وسبعين وثلاثمائة ابو عمر الزاهد ولد سنة 1620، ومات سنة 4530. أبو الطيب اللغوي. مات بعد 5300. ابن القوطية. مات سنة 7630. القاسم الأمبري. مات سنة 1300. وولده الإمام أبو بكر. ولد سنة 1770، ومات سنة 1830. أبو الحسين أحمد بن فارس. مات سنة 95 و300 أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس مات غريقا في النيل سنة سبع أو ثمان وثلاثين وثلاثمائة أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي مات سنة 77 وثلاثمائة محمد بن سعيد السيرافي الفالي ولد قبل السبعين ومائتين ومات ببغداد في رجب سنة 68 وثلاثمائة الجوهري صاحب الصحاح مات في حدود الأربعمائة أبو, أبو عبد الله الحسين أحمد بن خالوي مات سنة سبعين والثلاثمائة أبو محمد بن درستوي ولد سنة ثمان وخمسين ومائتين ومات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي مات بالطبرية سنة تسع وثلاثين وقيل أربعين وثلاثمائة أبو الفتح عثمان بن جني ولد قبل ثلاثين 30 وثلاثمائة ومات سنة اثنتين وتسعين كراع مات في حدود عشر وثلاثمائة علي بن عيسى الرماني ولد سنة ست وسبعين ومائتين ومات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة الهروي صاحب الغريبين مات سنة احدى وأربعمائة أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي مات في المحرم سنة خمس وستين وأربعمائة أبو الحسن علي بن سيدة الأندلسي الضرير مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن نحو ستين سنة أبو زكريا يحيى بن عبد الله الخطيب التبريزي ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ومات فجأة سنة اثنتين وخمسمائة ولد سنة عشرٍ وأربعمائة ومات سنة وسبعين وأربعمائة. ابن باب النحوي مات سنة تسع وستين وأربعمائة. عبد الله بن أحمد الخشاب مات سنة سبع وستين وخمسمائة. ابو محمد عبد الله بن بري، مات سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ابو اصحاب ابن السيد البطل عيوسي ولد سنة أربعين وأربعين وأربعمائة ومات سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. ابو القاسم علي بن جعفر السعدي اللغوي المعروف بابن القطاع ولد سنة وثلاثين واربعمائة ومات سنة 15 وخمسمائة مات سنة 77 ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ولد سنة سبع وستين 400 ومات سنة 38 و 500 ابن الشجري ولد سنة خمسين وأربعمائة ومات سنة 42 و 500 الامام رضي الدين الصغاني ولد سنة 77 ومات سنة خمسين جمال الدين ابن مالك ولد سنة ستمائة ومات في شعبان سنة اثنتين وسبعين الرضا الشاطبي ولد سنة احدى وستمائة ومات بالقاهرة المعزية سنة اربع وثمانين ابو حيان الامام أثير الدين ولد سنة اربع وخمسين وستمائة ومات في صفر سنة خمس واربعين وسبعمائة القاضي مجد الدين صاحب القاموس ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة ومات في شوال سنة ستة عشر وثمانمائة النوع التاسع والاربعون معرفة الشعر والشعراء قال ابن فارس في فقه اللغة الشعر كلام موزون مقفى دال على معنى ويكون أكثر من بيت وإنما قلنا هذا لأنه جائز اتفاق سطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر عن غير قصد فقد قيل إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب للإمام المسيب بن زهير من عقال بن شبة بن عقال فاستوى هذا في الوزن الذي يسمى الخفيف ولعل الكاتب لم يقصد به شعرا وقد ذكر ناس في هذا كلمات من كتاب الله تعالى كرهنا ذكرها وقد نزه الله سبحانه كتابه عن شبه الشعر كما نزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن قوله فإن قال قائل فما الحكمة في تنزيه الله تعالى نبيه عن الشعر قيل له أول ما في ذلك حكم الله تعالى بأن الشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أفضل المؤمنين إيمانا وأكثر الصالحين عملا للصالحات فلم يكن ينبغي له الشعر بحال لأن للشعر شرائط لا يسمى الإنسان بغيرها شاعرا وذلك أن إنسانا لو عمل كلاما مستقيما موزونا يتحرى فيه الصدق من غير أن يفرط أو يتعدى أو يمين أو يأتي فيه بأشياء لا يمكن كونها بثتا لما سماه الناس, الناس شاعرا ولكان ما يقوله محسولا ساقطا وقد قال بعض العقلاء وسئل عن الشعر فقال إن هزل أضحك وإن جد كذب فالشاعر بين كذب وإضحاك وإن كان كذا، فقد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هاتين الخصلتين وعن كل أمر دني وبعد فإن لا نكاد نرى شاعرا إلا مادحا طارعا أو هاجيا ذا وهذه أوصاف لا تصلح لنبيه فإن قال فقد يكون من الشعر الحكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان للسحر وإن من الشعر لحكمة أو قال حكمة قيل له إنما نزه الله نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه فأما الحكمة فقد آتاه الله من ذلك القسم الأجزل والنصيب الأوفر من الكتاب والسنة ومعنى آخر في تنزيهه عن قيل الشعر أن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإقاع إلا أن صناعة الإقاع تقسم الزمان بالنغم وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإقاع والإقاع ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا من دد ولا دد مني الدد أن له ثم قال ابن فارس والشعر ديوان العرب وبه حفظت الانساب وعرفت المآثر ومنه تعلمت اللغة وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته والتابعين وقد يكون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا وبكل يحتج وإلى كل يحتاج فأما الاختيار الذي يراه الناس للناس فشهوات كل يستحسن شيئا والشعراء أمراء الكلام يقصرون الممدود ويمدون المقصور ويقدمون ويؤخرون ويومئون ويشيرون ويختلسون ويعيرون ويستعيرون فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك وقال ابن رشيق في العمدة العرب أفضل الأمم وحكمتها أشرف الحكم كفضل اللسان على اليد وكلام العرب نوعان منظوم ومنثور لكل نوع منهما ثلاث طبقات جيدة ومتوسطة ورديئه فإذا اتفقت الطبقتان في القدر وتساوتا في القيمة ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة ألا ترى أن الدر وهو أخ اللفظ ونسيبه وإليه يقاس وبه يشبه إذا كان منظوما يقول أظهر لخسنه وأصون له وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وتدحرج في الطباع ولم يستقر منه إلا المفرطة في اللطف وإن كانت أجمله والواحدة من الألف وعسى الا تكون أفضله فإن كانت هي اليتيمة المعروفة والفريدة الموصوفة فكم سقط في الشعر من أمثالها ونظرائها لا يعبأ به ولا ينظر إليه فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت اشتاته وازدوجت فرائده وأمن السرقة والغصب وقد أجمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر وأقل جيدا محفوظا وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد المنثور وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوقانها الناجحة وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد لتهز نفوسها إلى الكرم وتذل أبنائها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض فعملوها موازين للكلام فلما تم فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لانهم قد شعروا به اي فطنوا له وقال ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره فإن احتج أحد على تفضيل النثر على الشعر بأن القرآن منثور وقد قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له قيل له إن الله بعث رسوله آية وحجة على الخلق وجعل كتابه منثورا ليكون أظهر برهانا بفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحب من الكلام وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بالشعر كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبه والمترسلين وليس بترسل واعجازه الشعراء أشد برهانا ألا ترى العرب كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم فقالوا هو شاعر لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته وأنه يقع منه ما لا يلحق والمنثور ليس كذلك فمن هنا قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي لتقوم عليكم الحجة ويصح قبلكم الدليل قال ابن رشيق وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك وصنعت الأطعمة وجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس وتتباشر الرجال والولدان لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم وإشادة لذكرهم وكانوا لا يهنؤون أو كانوا لا يهنؤون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج وقال محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمتهم به يأخذون وإليه يصيرون ذهاب الشعر وسقوطه قال ابن عوف عن ابن سيرين قال, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح وطمأن العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يألوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه كثير وقد كان عند آل النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول وما مذح به هو وأهل بيته فصار ذلك إلى بني مغوان أو صار منه قال يونس بن حبيب قال أبو عمرو ابن العلاء من إليكم مما قالت العرب إلا أقل ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير قال محمد بن سلام الجمحي ومما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بأيد الرواة المصححين لطرفة وعبيد الذين صح لهما قصائد بقدر عشر وإن لم يكن لهما غيرهن فليس موضعهما حيث وضع من الشهرة والتقدمة وإن كان ما يروى من الغث لهما فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة ويروى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير غير أن الذي نالهما من ذلك أكثر وكان أقدم الفحول فلعل ذلك لذلك فلما قل كلامهما حمل عليهما حملا كثيرا أولية الشعر ولم يقل لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف وذلك يدل على إسقاط عاد وتمود وحمير وتبع فمن قديم الشعر الصحيح قول العنبر ابن عمر بن تميم وكان مجاورا في بهراء فرابه ريب فقال قد رابني من دلوي اضطرابها والنأي في بهراء واغترابها إلا تجئ ملأ يجئ قرابها ومما يروى من قديم الشعر قول دويد ابن زيد ابن نهد حين حضره الموت اليوم يبنى لدويد بيته لو كان للدهر بلا أبليته او كان قرني واحدا كفيته يا رب نهب صالح حويته ورب غيل حسن لويته ومعصم مخضب ثنيته ومن قدماء الشعراء اعصر ابن سعد ابن قيس عيلان ابن مضر وهو منبه ابو باهله وغني والطفاوة ومنهم المستوغر ابن ربيعة ابن كعب ابن نهد وكان قديما وبقي بقاء طويلا حتى قال ولقد سئمت من الحياة وطولها والددت من عدد السنين مئينة مئة أتت من بعدها مئتان لي وزدت من عدد الشهور سنينة ومنهم زهير بن جناب الكلبي كان قديما شريفا وهو القائل إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي ومنهم جذيمة الأبرش ونجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وهو القائل من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية وقال مرء القيس ابن الفجر عوج على طلد الديار لعلنا نبكي الديار كما بك ابن خدامي وهو رجل من طيء لم نسمع شعره الذي بكى فيه ولا شعرا غير هذا البيت الذي ذكره مرؤ القيس وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع المهله ابن ربيعة التغلبي في قتل أخيه قليب قال الفرزدق ومهلهل الشعراء ذاك الأول وزعمت العرب أنه كان يتكثر ويدعي في قوله بأكثر من فعله تنقل الشعر في القبائل وكان شعراء الجاهلية في ربيعه أولهم المهلهل وهو خال امرئ القيس بن جحر الكندي والمرقشان والأكبر منهما عم الأصغر والأصغر عم طرفة بن العبد واسم الأكبر عوف بن سعد واسم الأصغر عمرو بن حرملة وقيل ربيعة بن سفيان ومنهم سعد بن مالك وطرفة بن العبد وعمرو بن قميئة والمتلمس وهو خال الطرفة والأعشى والمسيب بن علس والحارث بن حلزة ثم تحول الشعر في قيس فمنهم النابغتان وزهير بن أبي سلمى وابنه كعب ولبيب والحطيئة والشماخ وأخوه مزرد وخداش بن زهير ثم آل إلى تميم فلم يزل فيهم إلى اليوم ومنهم كان أوس بن حجر شاعر مضر في الجاهلية لم يتقدمه أحد منهم حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه وبقي شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع وكان الأصمعي يقول أوس أشعر من زهير ولكن النابغة تقطأ منه وكان زهير راوية أوس وكان أوس زوج أم زهير وقال عمر بن شبه في طبقات الشعراء للشعر والشعراء أول لا يوقف عليه وقد اختلف في ذلك العلماء ودعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول ولم يدعوا ذلك لقائل البيتين والثلاثة لأنهم لا يسمون ذلك شعرا فادعت اليمانية لمرئ القيس وبن أسد لعبيد بن الأبرص وتغلب لمهلهل وبكر لعمرو بن قبيئة والمرقش الأكبر وإياد لأبي دؤاد قال وزعم بعضهم أن الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء وأنه أول من قصد القصيد قال وهؤلاء النفر المدعى لهم التقدم في الشعر متقاربون لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة بمئة سنة أو نحوها وقال سعلب في أمالي قال الأصمعي أول من يروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتا من الشعر مهلهل ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم ثم ضمر رجل من بني كنانة والأظف بن قريع قال وكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعمائة سنة وكان مؤ القيس بعد هؤلاء بكثير وقال ابن خالويه في كتاب ليس أول من قال الشعر ابن فذام مشاهير الشعراء وقال ابن رشيق في العمدة المشاهير من الشعراء أكثر من أي يحاط بهم عددا ومنهم مشاهير قطارت اسماءهم وسار شعرهم وكثر ذكرهم حتى غلبوا على سائر من كان في زمانهم ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب له وقلما ما تجتمع على واحد إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرئ القيس أنه أشعر الشعراء وقائدهم إلى النار يعني شعراء الجاهلية والمشركين قال دابل ابن علي الخزاعي ولا يقود قوما إلا أميرهم وقال عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب وقد سأله عن الشعراء امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصر قال عبد الكريم خسف لهم من الخسيف وهي البئر التي حفرت في حجارة فخرج منها ماء كثير وقوله افتقر اي فتح وهو من الفقير وهو فم القناة وقوله عن معان عور يريد ان امرأ القيس من اليمن وان اهل اليمن ليست لهم فصاحة نزار فجعل لهم معاني عورا فتح امرأ القيس اصح بصر فإن امرأة القيس يماني النسب نزاري الدار والمنشأ وفضله علي رضي الله عنه بأن قال رأيته أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة وقد قال العلماء بالشعر إن امرأة القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها لأنه أول من لطف المعاني ومن استوقف على الطلول ووصف النساء بالضباء والمهى والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصي وفرق بين النسيب وما سواه من القصيدة وقرب مأخذ الكلام فقيد الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه وحكى محمد بن سلام الجمحي أن سأل الفرزدق من أشعر الناس فقال ذو القروح وسئل لبيد من أشعر الناس فقال الملك الضليل قيل ثم من قال الشاب القتيل قيل ثم من قال الشيخ أبو عقيل يعني نفسه وكان الحزاق يقولون الفحول في الجاهلية ثلاثة وفي الإسلام ثلاثة متشابهون زهير والفرزدق والنابغة والأخطر والأعشى وجرير وكان خنف الأحمر يقول أجمعهم الأعشى وقال أبو عمر ابن العلاء مثله مثل البازي يضرب كبير الطير وصغيرة وكان أبو الخطاب الأخفش يقدمه جدا لا يقدم عليه أحد وحكى الأصمعي عن ابن أبي طرفة كفاك من الشعراء أربعة زهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والاعشى إذا طرب وعنترة إذا كلم وزاد قوم وجرير إذا غضب وقيل لكثير أو لنصين من أشعر العرب فقال امرؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا شرب وكان أبو بكر رضي الله عنه يقدم النابغة ويقول هو أحسنهم شعرة وأعذبهم بحرا وأبعدهم قعرة وقال محمد بن أبي الخطاب في كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب إن أبا عبيدة قال أصحاب السبع التي تسمى السمط أمر القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمر وطرفة قال وقال المفضل من زعم أن في السبع التي تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد أضطل وأسقط من أصحاب المعلقة عن ترثة والحارث بن حلزة وأثبت الأعشى والنابرة وكانت المعلقات تسمى المذهبات وذلك أنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي بناء الذهب وعلقت على الكعبة فلذلك يقال مذهبة فلان إذا كانت اجود شعره ذكر ذلك غير واحد من العلماء وقيل بل كان الملك إذا استجيدت قصيدة يقول علقوا لنا هذه لتكون في خزانته وقال الجمحي سأل عكرمة بن جرير أباه جريرا من أشعر الناس قال اعني الجاهليه تسألني أم الإسلام قال ما أردت إلا الإسلام فإذ, فإذ ذكرت الجاهليه فأخبرني عن اهلها قال زهير شاعرهم قال قلت فالإسلام قال الفرزدق نبعة الشعر قلت والأقتل قال يجيد مدح الملوك ويصيب صفة الخمر قلت فما تركت لنفسك قال دعني فإني نحرت الشعر نحرا. وسئل الفرزدق مرة من أشعر العرب فقال بشر بن أبي خازم قيل له بماذا قال بقوله ثوى في ملحد لا بد منه كفى بالموت نأيا واضطرابا ثم سئل جرير فقال بشر بن أبي خازم فقيل له بماذا قال بقوله رهين بلا وكل فتن يبلى فشق الجيب وانتحي انتحابا. فاتفق على بشر بن أبي خازم كما ترى. وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء في الجاهلية وأشعر شعراء وقته. فقال أشعر الجاهلية امرؤ القيس وأضربهم مثلا طرفه وأما شعراء الوقت فالفرزدق أفخرهم وجرير اهجاهم والاخطل أوصفهم وأما الحطيئة فسئل من أشعر الناس فقال أبو دؤاد حيث يقول لا أعد الاقتار عدما ولكن فقد من قدر زئته الإعدام وهو وإن كان فحلا قديما وكان امرؤ القيس يتوكأ عليه ويروي شعره فلم يقل فيه أحد من النقاد مقالة الحطيئة وسأله ابن عباس مرة أخرى فقال الذي يقول ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يجتمي وليس الذي يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب ولكن الضرعة أفسدته كما أفسدت جرولا والله لو الجشع لكنت أشعر الماضين وأما الباقون فلا شك أني أشعرهم قال ابن عباس كذلك أنت يا أبا مليكا وزعم ابن أبي الخطاب أن أبا عمرو يقول أشعر الناس أربعة امرؤ القيس والنابغة وطرفة ومهلهل قال وقال المفضل سئل الفرزدق فقال امرؤ القيس أشعر الناس وقال جرير النابغة أشعر الناس وقال الأخطل الاعشى أشعر الناس وقال ابن أحمر زهير أشعر الناس وقال ذو الرنبا لبيد أشعر الناس وقال نضر بن شميل طرفة أشعر الناس وقال الكميت عمر بن كلثوم أشعر الناس وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق وكان ابن أبي إسحاق وهو عالم ناقد ومقدم مشهور يقول أشعر الجاهلية مرقش الأكبر وأشعر الإسلاميين كثير وهذا غلو مفرط غير أنهم مجمعون على أنه أول من أطال المدح وسأل عبد الملك بن مروان الأخطل من أشعر الناس فقال العبد العجلاني يعني ابن مقبل قال بماذا؟ قال وجدته في بطحاء الشعر والشعراء على الجرفين قال أعرف لك ذلك كرها وقيل لنصيب مرة من أشعر العرب فقال أخو تميم يعني علقمة ابن عبده وقيل أوس بن حجر وليس لأحد من الشعراء بعد امرئ القيس ما لزهير والنابغة والأعشى في النفوس والذي, <تصفيق> والذي أتت به الرواية عن يونس بن حبيب الضبي النحوي أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس وأن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشاء وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيرا والنابغة وكان أهل العالية لا يعذرون بالنابغة أحدا كما أن أهل الحجاز لا يعذرون بزهير أحدا ثم قال محمد بن السلام يرفعه عن عبد الله بن عباس أنه قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشدني لأشعر شعرائكم قلت ومن هو يا أمير المؤمنين قال زهير قلت وكان كذلك قال كان لا يعاضل بين الكلام ولا يتبع حوشيه ولا يمبح الرجل إلا بما فيه ثم قال ابن سلام قال أهل النظر كان زهير احصفهم شعرة وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير من المعاني في قليل من المنطق وأما النابضة فقال من يحتج له كان أحسنهم ديباجه شعر واكثرهم رونق كلام واجزلهم بيتا وكان شعره كلاما ليس فيه تكلف وزعم اصحاب الأعشى أنه اكثرهم عروضا وأذهبهم في فنون الشعر واكثرهم طويلة جيده مدحا وهجاء وفخرا وصفة وقال بعض متقدم العلماء الأعشى أشعر أربعة قيل له فأين الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأ القيس بيده لواء الشعر فقال بهذا الخبر صح للأعشى ما قلت وذلك أنه ما من حامل لواء إلا على أمير فامرأ القيس حامل اللواء والأعشى الأمير وسئل حسان بن ثابت رضي الله عنه من أشعر الناس فقال أراحلا أم حيا قيل بل حيا قال أشعر الناس حيا هذيل قال محمد بن سلام الجمحي وأشعر هذيل أبو ذؤيب غير مدافع وحكي, وحكى الجمحي قال أخبرني عمرو بن معاذ المعمري قال في التوراة مكتوب أبو ذؤيب مؤلف زورة وكان اسم الشاعر بالسريانية مؤلف زورة فأخبرت, فأخبرت بذلك بعض أصحاب العربية وهو كثير بن إسحاق فأعجب منه وقال بلغني ذلك. وقال الأصمعي قال أبو عمرو ابن العلاء افصح الشعراء ألسنا وأعربهم أهل السروات وهن ثلاث وهي الجبال المطلة على تهامه مما يلي اليمن فأولها هذيل وهي تل, تل الرمل من تهامه ثم علية السرات الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها ثم سرات الأزدي أزدي شنوءة وهم بن الحارث بن كعب ابن الحارث بن نصر بن الأزد وقال أبو عمرو أيضا أفصح الناس عليا تميم وسفلى قيس وقال أبو زيد أفصح الناس سافلة العالية وعالية السافلة يعني عجز هوازن وأهل العالية, وأهل العالية أهل المدينة ومن حولها ومن يليها وذنى منها ولغتهم ليست بتلك عندها وقوم يرون تقدمة الشعر اليمني في الجاهلية بامرئ القيس وفي الإسلام بحسان بن ثابت وفي المولدين بالحسن بن هانئ وأصحابه وأشعر أهل المدر بإجماع من الناس والاتفاق حسان بن ثابت وقال أبو عمرو ابن العلاء ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة العجاج وزعم يونس أن العجاج أشعر أهل الرجز والقصيد وقال إنما هو كلام وأجودهم كلاما أشعرهم والعجاج ليس في شعره شيء يستطيع أحد أن يقول لو كان مكانه غيره لكان أجود وذكر أنه صنع أرجوزته قد جبر الدين الإله فجبر في نحو من مئتي بيت وهي موقفة مقيدة ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها وقال أبو عبيدة إنما كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلاثة ونحو ذلك إذا حارب أو شاتم أو فاخر حتى كان العجاج أول من أطاله وقصده وشبب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب عليها واستوصف ما فيها وبكى على الشباب ووصف الرافلة كما فعلت الشعراء بالقصيد فكان ثر الجاز كمرئ القيس في الشعراء وقال غيره أول من طول شعر الرجز الأغلب العجلي وهو قديم وزعم الجمحي وغيره أنه أول من رجز وقال ابن رشيق في العمدة ولا أظن ذلك صحيحا لأنه إنما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك وكان أبو عبيدة يقول افتتح الشعر بامرئ القيس وختم بابن هرمة وقال الطائفة الشعراء ثلاثة جاهلي وإسلامي ومولد، فالجاهلي مرؤ القيس، والإسلامي زر رمة، والمولد ابن المعتز، وهذا قول من فضل البديع، وخاصة التشبيه على جميع فنون الشعر. وطائفة أخرى تقول: بل الثلاثة الأعشا والأختل وأبو نواس، وهذا مذهب أصحاب الخمر ومن وما ناسبها. ومن يقول بالتصرف وقلة التكلف وقال قوم بل ثلاثة مهلهل وابن أبي ربيعة وعباس بن الأحناف وهذا قول من يؤثر الأنفة وسهولة الكلام والقدرة على الصنعة والتجويد في فن واحد وليس في المولدين أشهر اسما من الحسن ثم حبيب والبحتري ويقال إنهما أخمل في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد ثم تبعهما في الاجتهاد ابن الرومي وابن المعتز وطار اسم ابن المعتز حتى صار الحسن في المولدين ومرئ القيس في القدماء ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا هذا كله كلام ابن رشيق المقلون من الشعراء ثم قال باب المقلين من الشعراء ولما كان المشاهير من الشعراء كما قدمت أكثر من ان يحصوا ذكرت من المقلين من وسع ذكره في هذا الموضع فمنهم طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمه الفحل وعدي بن زيد وطرفة فضل الناس بواحده عند العلماء وهي المعلقة لخولة أطلال ببرقة تهمدي وله سواها يسير لأنه قتل صغيرا حول العشرين في ماروي وأصح ما في ذلك قول أخته ترثي عددنا له ستا وعشرين حجة فلما توفاها استوى سيدا ضخما فجعنا به لما ريونا ايابه على خير حال لا وليدا ولا قحما أنشده المبرد والقحم المتناهي في السن وعبيد بن الأبرص قليل الشعر في أيدي الناس على قدم ذكره وعظم شهرته وطول عمره يقال إنه عاش ثلاثمائة سنة وكذلك أبو دؤاد ولعلقمة الفحل ثلاث قصائد مشهورات تحداها قوله ذهبت من الهجران في كل مذهبي والثانية قوله طحى بك قلب في الحسان طعوب والثالثة قوله هل ما علمت وما استودعت مكتوم وأما عدي بن زيد فمشهوراته أربع قوله أرواح مودع أم بكور وقوله أتعرف رسم الدار من أم معبدي وقوله ليس شيء على المنون بباقي وقوله لم أرى مثل الفتيان في غير الأيام ينسون ما عواقبها وقال أبو عمرو عدي في الشعراء مثل سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها هؤلاء أشعارهم كثيرة في ذاتها قليلة في أيدي الناس ذهبت بذهاب الرواة الذين يحملونها ومن المقلين سلامة بن جندب وحصين بن الحمام المري والمتلمس والمسيب ابن علس كل أشعارهم قليلة في ذاتها جيد الجملة ويروى عن أبي عبيدة أنه قال اتفقوا على أن اشعر المقلين في الجاهليه ثلاثة المتلمس والمسيب بن علس وحسين بن الحمان المري وأما أصحاب الواحدة فطرفه أولهم ومنهم عنتر والحارس بن حلزة وعمر بن كلثوم أصحاب المعلقات المشهورات وعمر بن معدي كرب والأشعر بن حمران الجعفي وسويد بن ابي كاهل والأسود بن يعفر وكان مرؤ القيس مقلا كثير المعاني والتصرف لا يصح له إلا نيف وعشرون شعرا بين طويل وقطعة المغلبون من الشعر وأما المغلبون فمنهم نابغة بني جعدا ومنهم المغلب الذي لا يزال مغلوبا قال امرؤ القيس فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي يعني أنه إذا قدر لم يبقي وقد غلب على الجعدي أو بن مغراء السعدي وليلى الأخيالية وغيرهما وقيل إن موت الجعدي كان بسبب ليلى الأخيالية فر من بين يديها فمات في الطريق مسافرة قال الجمحي وكان الجعدي مختلف الشعر سئل عنه الفرزدق، فقال مثله مثل صاحب الخلقان ترى عنده ثوب عصب وثوب خز وإلى جنبه سمل كساء وكان الأصمعي يمدحه بهذا وينسبه إلى قلة التكلف فيقول عنده خمار بواف ومطرف بآلاف بواف يعني بدرهم ومن المغلبين الزبرقان غلبه عمرو بن الأهتم وغلبه المخبل السعدي وغلبه الفطيئة وقال يونس بن حبيب كان البعيث مغلبا في الشعر غلابا في القطب القدماء والمحدثون قال ابن رشيق في العمدة باب في القدماء والمحدثين كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله وكان أبو عمر ابن العلاء يقول لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر الصبياننا بروايته يعني بذلك شعر جرير والفرزق فجعله مولدا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين قال الأصمعي جلست إليه عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي وسئل عن المولدين فقال ما كان من حسن فقد سبقوا إليه وما كان من قبيح فهو من عندهم ليس النمط واحدة هذا مذهب أبي عمر وأصحابه كالاصمعي وابن الأعرابي أعني أن كل واحد منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم وليس ذلك لشيء إلا لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدون فأما ابن قتيبة فقال لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص قوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر وجعل كل قديم حديثا في عصره طبقات الشعراء ثم قال ابن رشيق في باب آخر طبقات الشعراء اربع جاهلي قديم ومخضرم وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام وإسلامي ومحتذ ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا في الهبوط إلى وقتنا هذا فليعلم المتأخر مقدار ما بقي له من الشعر فيتصفح أشعار من قبله لينظر كم بين المخضرم والجاهلي وبين الإسلامي والمخضرم وأن للمحدث الأول فضلا عن بعده دونهم في المنزلة ففي الجاهليين والإسلاميين من ذهب بكل حلاوة ورشاقة وسبق إلى كل طلاوة ولباقة وقال أبو الحسن الأخفش يقال ماء خضرم إذا تناها في الكثرة والسعة. فمنه سمي الرجل الذي شهد الجاهليه والإسلام مخضرما كأنه استوفى الأمرين قال ويقال أذن مخضرمة إذا كانت مقطوعة فكأنه انقطع عن الجاهليه إلى الإسلام وحكى ابن قتيبه عن الاصمعي قال اسلم قوم في الجاهليه على ابل قطعوا اذانها فسمي كل من أدرك الجاهليه والإسلام مخضرما وزعم أنه لا يكون مخضرما حتى يكون إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركه كبيرا فلم يسلم قال ابن رشيق وهذا عندي خطأ لأن النابغة الجعدي ولبيدا قد وقع عليهما هذا الاسم فأما علي بن الحسن قراء فقد حكى شاعر محضرم بحاء غير معجمة مأخوذ من الحضرمة وهي الخلط لأنه خلط الجاهلية والإسلام وقالوا الشعراء أربعة شاعر خنزيذ وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره وسئل رؤبة عن الفحول فقال هم الرواه وشاعر مفلق وهو الذي لا رواية له إلا أنه مجود كالخنزير في شعره وشاعر فقط وهو فوق الرديء بدرجه وشعرور وهو لا شيء قال بعض الشعراء يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم لا أنطق وقيل بل هم شاعر مفلق وشاعر مطبق وشويعر وشعرور والمفلق الذي يأتي في شعره بالفلق وهو العجب وقيل الداهية قال الأصمعي الشويعر مثل محمد ابن حمران ابن أبي حمران سماه بذلك امرؤ القيس ومثل عبد العزيز المعروف بالشويعر قال الجاحر والشويعر أيضا عبد ياليل من بني سعد بن ليس وقيل اسمه ربيعه بن عثمان وقال بعضهم شاعر وشويعر وشعرور قال العبدي في شاعر يدعى المفوف من بني ضبة ثم من بني خميس ألا تنهى سرات بني خميس شويعرها فويلتة الأفاعي فسماه شويعرا وفالتة الأفاعي دويبة فوق الخنفساء فصغرها أيضا تحقيرا له وزعم الحاتمي أن النابغة سئل من أشعر الناس فقال من استجيد جيده وأضحك رديه وهذا كلام يستحيل مثله عن النابغة لأنه إذا أضحك رديه كان من سفلة الشعراء إلا أن يكون ذلك في الهجاء خاصة وقال الفطيئة الشعر صعب وطويل سلمه والشعر لا يطيعه من يظلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه وقال بعضهم الشعراء من أربعة فشاعر لا يرتجى لمنفعه وشاعر ينشد وسط المعمعه وشاعر آخر لا يجرى معه وشاعر يقال خمر في دعه قال ابن رشيق وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره قال ابن خالويه في شرح الدريدية يقال أنشته مقلدات الشعراء أي أبياتهم الطنانة المستحسنة ويقول آخرون إن المقلد من الشعر ما كان اسم الممدوح فيه مذكورا في قافيته ويقال هذا البيت عقر هذه القصيدة أي أجود بيت فيها كما يقال هذا بيت طنان انتهى وفي المقصور والممدود للقالي قال أبو عبيدة في قول النابغة الزبياني يصد الشاعر الثنيان عني صدود البكر عن قرم هجاني قال الثنيان الذي هو شاعر وأبوه شاعر ككعب بن زهير وعبد الرحمن بن حسان ورؤبة ابن العجاج وقال أبو عمرو الشيباني الثنيان الذي يستثنى فيقال ما في القوم أشعر من فلان إلا فلان ففلان المستثنى هو الأفضل الأشعر وقال الأصمعي الثنيان الذي تثنى عليه القناصر في العدد لأنه أول وقال ابن هشام هو الذي يستثنى من الشعراء لأنه دونهم وقال غيره الثنيان الضعيف وقال القالي الثنيان عندي الذي يستثنى من القوم رقيعا او ضعيفا فيقال للدون والضعيف ثنيان وللرفيع والشاعر ثنيان وقال القالي في المقصور والممدود حدثنا ابو بكر بن دريد قال ذكر ابو عبيدة واحسب الاصمعية قد ذكره ايضا قال لقيت السعلات حسان ابن ثابت في بعض طرقات المدينة وهو غلام قبل ان يقول الشعر فدركت على صدره وقالت انت الذي يرجو قومك ان تكون شاعرهم قال نعم قالت فانشدني ثلاثة ابيات على روي واحد وإلا قتلتك فقال اذا ما ترعرع فينا الغلام فما أي يقال له من هو فقالت سنه فقال إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو فقالت تسلثه فقال ولي صاحب من بني الشيص فحينا أقول وحينا هو فخلت سبيله وقالت أولى لك قال الأصمعي يقال السعلاه ساحرة الجن فائدة قال أبو إسحاق البطل يوسي وقد أنشد قول الفرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه هذا وأمثاله وإن كان جائزا في الإعراب فليس بحسن في الشعر عند ذوي الألباب لما فيه من وهي النسج والاضطراب والشعر إذا أحوج إلى شرح لم يعد في فاخر المساق ولا قام في الإحسان على ساق ولا عذب في المذاق فهو مكروه عند الحزاق ويحتاج الشعر إلى أن يسبق معناه لفظه فتستلذ النفوس روايته وحفظه وأول ما ينبغي للشاعر والمتكلم بيان ما يحاوله للعالم والمتعلم فإن تكلم بمقلوب مجته الأسماع والقلوب ولم يتحصل منه الغرض المطلوب فإن قال قائل أما ترى في أشعار العرب أمثال هذا قوله لها مقلة أدماء طل خميلة من الوحش ما ينفك يرعى عرارها قيل له وهذا أيضا قد أحال وهذا والعجب ممن تكلف مثل هذا لما لم يخفف عن نفسه الكلفة والملام وتعرض لأن يلام وترك بين الكلام وإنما يتفاضل الكلام والشعر بحسن العبارة والديباجة ورونق الفصاحة حتى تكون ألفاظهما كالزجاجة وإلا فالمعاني معرضة لكل جيل من أهل التوحيد والشرك حتى للزنجي والتتر والترك لكنها قفرت بهم ألسنتهم عن بلوغ ما راموه من أرب قد تهيأ على السنه العرب وأقل ما يجب على المتكلم البيان لمخاطبه وإلا كان كخابط الليل وحاطبه يخاطب العربية بالعجمية ويخاطب العجمية بالعربية وصناعة الشعر أشد حصرا وأمد عصرا وذلك أن الشاعر إنما هو راغب أو راهب أو معاتب بين يدي ملك فإن حكى عن نفسه وإلا كان جديرا بأن يهلك فمن ذلك ما رواه ابن جمي قال حدثنا أحمد بن زكريا حدثنا أبو عبد الله الغلابي حدثنا مهدي بن سارق حدثنا عطاء بن مصعب حدثنا عاصم بن الحدثان قال دخل النابغة على النعمان بن المنذر فقال تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلة فنظر إليه النعمان نظر غضبان وكان كعب بن زهير حاضرا فقال أصلح الله الملك إن مع هذا بيتا ضل عنه وهوى لأنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن تميل فضحك النعمان وأمر لهما بجائزتين فلولا كعب كان قد هلك فإن كان الشاعر مخاطبا من دون الملك الأشم بما لا يفهم وكان راغبا في درهم كان ذلك سببا لبطلان حاجته وغيض مجاجته واستهجان شعره وتحقير أمره والقدماء في هذا أعذر لأنها لغتهم انتهى النوع الخمسون معرفة أغلاط العرب عقد له ابن جني بابا في كتاب الخصائص قال فيه كان أبو علي يروي وجه ذلك ويقول إنما دخل النحو كلامهم لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بها وإنما تهجم بها انطباعهم على ما ينطقون به فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد فمن ذلك ما أنشده ثعلب غدا مالك يرمي نسائي أنما نسائي لسهمي مالك غرضاني رب فاترك لي جهيمة أعصرا فمالك موت بالقضاء ذهاني هذا رجل مات نسائه شيئا فشيئا فتظلم من ملك الموت وحقيقة لفظه غلط وفاسد وذلك أن هذا الاعرابي لما سمعهم يقولون ملك الموت وكثر ذلك الكلام سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها فصارت عنده كأنها فعل لان ملكا في اللفظ في صورة فلك وحلك فبنى منها فاعل فقال مالك موت وعد مالكا فصار في ظاهر لفظه كأنه فاعل وإنما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل مافل كما أن ملكا على التحقيق مثل وأصله ملأك فألزمت همزته التخفيف فصار ملكا فإن, قال فإن قلت فمن أين لهذا الأعرابي مع جفائه وغلظ طبعه معرفة التصريف حتى يبني من ظاهر لفظ ملك فاعلا فقال مالك قيل هبه لا يعرف التصريف أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر هذا ما لا يجب أن يعتقده عارف بهم آلف لمذاهبهم لأنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يجدها بالقوة ألا ترى أن أعرابيا بايع على أن يشرب علبة لبن لا يتلحنح فلما شرب بعضها كده الأمر فقال كبش أملح فقيل له ما هذا تنحنحت فقال من تنحنح فلا أصلح. أصل تراه كيف استعان لنفسه ببحه الحاء واستروح على مسكه النفس بها وعللها بالصويت اللاحق في الوصف لها ونحن مع هذا نعلم أن هذا الاعرابي لا يعلم أن في الكلام شيئا يقال له حاء فضلاً عن أن يعلم أنها من الحروف المهموسة وأن الصوت يلحقها في حال سكونها والوقف عليها، ما لا يلحقها في حال حركتها أو إدراجها في حال سكونها في نحو بحر ودحن، إلا أنه وإن لم يحسن شيئاً من هذه الأوصاف صنعة ولا علمًا. فانه يجدها طبيعه ووهما فكذلك الاخر لما سمع ملكا وطال ذلك عليه احس من ملك في اللفظ ما يحسه في حلك فكما انه يقول اسود حالك قال هنا من لفظ ملك مالك وان لم يدري ان مثال ملك فعل او مفل ولا ان مالك فاعل او مافل ولو بنا من ملك على حقيقه الصنعه فاعل لقيل لائق كبائك وحائك قال وإنما مكنت القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء القوم وأنهم قد, قد يلاحظون بالمنة والطباع ما لا نلاحظه نحن على طول المباحثة والسماء ومن ذلك همزوهم مصائب وهو غلط منهم وذلك أنهم شبهوا مصيبة بصحيفة فكما همزوا صحائف أيضا مصائب وليست ياء مصيبة بزائدة كياء صحيفة لأنها عين عن واو، وهي العين الأصلية وأصلها مصوبه لأنها اسم فاعل من أصابة وكأن الذي سهل ذلك أنها وان لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصل وإنما هي بدل من الأصل والبدل من الأصل ليس أصيلا أو ليس أصلا بل مشبه للزائد من هذه الحيثية فعومل معاملته ومن أغلاطهم قولهم حلأت السويق ورثأت زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبأت بالحج وأما مسيل فذهب بعضهم في قولهم في جمعه أمثلة إلى أنه من باب الغلط وذلك أنه أخذ من سال يسيل وهذا عندنا غير غلط لأنهم قد قالوا فيه مثل وهذا يشهد بكون الميم فاء وكذلك قال بعضهم في معين لأنه أخذه من العين وهو عندنا من قولهم أمعن له بحقه إذا طاع له به فكذلك الماء إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها ومن أغلاطهم ما يتعايون به في الألفاظ والمعاني نحو قول الرمه والجيد من أدمانة عتود وإنما يقال هي أدماء والرجل آدم ولا يقال أدمان كما لا يقال حمرانة وصفرانة وقال حتى, حتى إذا دومت في الأرض راجعها كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب وانما يقال دوى في الارض ودوم في السماء ولذلك عير بعضهم على بعض في معانيهم كقول بعضهم لكسير في قوله فما روضه بالحزن ظاهره الثرى يمج الندى جثجاثها وعرارها باطيب من اردان عزه موهنا وقد اوقدت بالعنبر اللذن نارها والله لو فعل هذا بأمة زنجية لقاب رحوها. ألا قلت كما قال سيدك ألم ترى أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب وكان الأصمعي يعيب الحطيئه فقال وجدت شعره كله جيدا فدل على أنه كان يصنع وليس هكذا الشاعر المطبوع إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهنه جيده على رديئه هذا ما أورده ابن جني في هذا الباب وقال ابن فارس في فقه اللغة ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ فما صح من شعرهم فمقبول وما أبته العربية وأصولها فمردود كقوله ألم يأتيك والأنباء تنمي وقوله لما جفا إخوانه مصعباً وقوله قفا عند مما تعرفان ربوعه فكله غلط وخطأ وقد استوفينا ما ذكرت الرواة أن الشعراء غلطوا فيه في كتاب خضاره وهو كتاب نقد الشعر وقال القالي في أمالي في قول الشاعر وألين من مس الرخامات تلتقي بمارية الجادي والعنبر الورد غلط الأعرابي لأن العنبر الجيد لا يوصف إلا بالشهرة وقال ابن جني اجتمع الكوميت مع نصيب فأنشد الكوميت هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب حتى إذا بلغ إلى قوله أم هالضعائن بالعلياء نافعة؟ وإن تكامل فيها الدل والشنب عقد نصيب بيده واحدا فقال الكميت ما هذا فقال احصي خطأت تباعدت في, في قولك الدل والشنب الا قلت كما قال ذو الرمه لم ياء في شفتيها حوه لعس وفي اللثات وفي انيابها شنب ثم انشده ابت هذه النفس الا الذكاره حتى اذا بلغ الى قوله إذا ما الهجارس غنينها يجاوبنا بالفلوات الوبار، فقال له نصيب الفلوات لا تسكنها الوبار فلما بلغ إلى قوله كأن الغطا مط من حليها أراجيز أسلم تهجو غفارة قال نصيب ما هجت أسلم غفارا قط فوجم الكوميت وقال ابن ذريب في أواخر الجمهرة باب ما أجروه على الغلط فجاءوا به في أشعارهم قال الشاعر وكل صموت نسلة تبعية ونسج سليم كل قضاء ذائري أراد سليمان وذائل أي ذات ذيل وقال آخر من نسج داود أبي سلام يريد سليمان وقال آخر جدلاء محكمة من صنع سلام يريد سليمان وقال آخر وسائلة بثعلبة بن سير يريد ثعلبة بن سيار وقال آخر والشيخ عثمان أبو عفان يريد عثمان بن عفان وقال آخر فإن تنسن الأيام والعصر تعلمي بني قارب أن غضاب لمعبدي أراد عبد الله لتصريحه به في بيت آخر من القصيدة وقال آخر هوى بين أطراف الأسنة هوبر يريد ابن هوبر وقال آخر صبحنا من كاظمة الحصن الخرب يحملنا عباس بن عبد المطلب يريد عبد الله بن عباس وقال آخر كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي وإنما أراد كأحمر ثمود وقال, وقال آخر ومحور أخلص من ماء اليلب فظن أن اليلب حديد وإنما اليلب سيور تنسج فتلبس في الحرب وقال آخر كأنه سبط من الأسباط فظن أن السبط رجل وإنما السبط واحد الأسباط من بني يعقوب وقال آخر لم تدري ما نسج اليرندج قبلها ظن أن, ال... ظن أن اليرندج ينسج وإنما هو جلد يصبغ وقال آخر لما تحاملت الحمول حسبتها دوما بأثلة ناعما مكمومة والدوم شجر المقل والمكموم لا يكون إلا النخل فظن أن الدوم النخل وقال آخر يصف درة فجاء بها ما شئت من لطمية يدوم الفرات فوقها ويموج فجعل الدر من الماء العذب وإنما يكون في الماء الملح وقال آخر يصف الضفادع يخرجن من شربات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغمر والغرق والضفادع لا يخفن الغرق وقال آخر تفض أم الهام والترائك والترائق بيض النعام فظن أن البيض كله ترائك وقال آخر برية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق فظن أن الفستق بقل وقال آخر فهل فيها إلي فإنني طبيب بما أعيا نطاسي حذيما يريد ابن حذيم وقال آخر شعبة ميس براها إسكاف فجعل النجار اسكافا قال أبو عبد الله ابن خالوي ليس هذا غلطا العرب تسمي كل صانع اسكافا وقال ابن دريد في الجمهرة قال رؤبة هل ينجيني حلف سختيت أو فضه أو ذهب كبريت قال وهذا مما غلط فيه رؤبة فجعل الكبريت ذهبا وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات قول زهير فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي قال يريد كأحمر ثمود فغلط فقال قال ومثله قول امرئ القيس إذا الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل قالوا أراد بالثوية الجوزاء فغلط وتأوله آخرون على أن معنى تعرضت اعترضت قال ويقال إنها تعترض في آخر الليل ويقال إنها إذا طلعت طلعت على استقامة وإذا استقلت تعرضت أغلاط الرواه وفي شرح الفصيح لابن خالوي كان الفراء يجيز كسر النون في شتانة تشبيها بسيان وهو خطأ بالإجماع فإن قيل الفراء ثقة ولعنه سمع فالجواب إن كان الفراء قاله قياسا فقد أخطأ القياس وإن كان سمعه من عربي فإن الغلط على ذلك العربي لأنه خالف سائر العرب وأتى بلغة مرغوب عنها وأتى بلغة مرغوب عنها فصل ويلحق بهذا أكاذيب العرب وقد عقد لها أبو العباس المبرد بابا في الكامل فقال حدثني, حدثني أبو عمر الجرمي قال سألت مقاتل الفرسان أبا عبيده عن قول الراجز أهدم بيتك لا ابالك وانا وأنا أمشي الدأل حوالك فقلت لمن هذا الشعب قال تقول العرب هذا يقوله الضب للحسل أيام كانت الأشياء تتكلم قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال قيل لرؤبة ما قولك لو أنني عمرت عمر الحثلي أو عمر نوح زمن الفطحل ما زمن الفطحل قال أيام كانت السلام رطابة أي الحجارة وبعد هذا البيت والصخر مبتل كمثل الوحل قال وحدثني سليمان بن عبد الله عن أبي العميثل مولى العباس بن محمد قال تكاذب أعرابيان فقال أحدهما خرجت مرة على فرس لي فإذا أنا بظلمة شديدة فيممتها حتى وصلت إليها فإذا قطعة من الليل لم تنتبه فما زلت أحمل عليها بفرسي حتى أن بهتها فانجابت فقال الآخر لقد رميت ضبيا مرة بسهم فعدل الضبي يمنة فعدل السهم خلفه فتياسر الضبي فتياسر السهم ثم على الضبي فعلى السهم خلفه ثم حذر فحذر حتى أخذ قال قال وحدثني التوزي قال سألت ابا عبيدة عن مثل هذه الاخبار من اخبار العرب فقال إن العجم تكذب أيضا فتقول كان رجل نصفه من نحاس ونصفه من رصاص فتعارضها العرب بهذا وما أشبه خاتمة الكتاب ونختم الكلام بذكر ملح ومقطعات من كلام فصحاء العرب ونسائهم وصغارهم وإمائهم خطبة العربي المسترفد في المسجد الحرام قال القالي في أمالي حدثنا أبو بكر ابن الانباري قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو زيد قال بين أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابي فقال يا, يا مسلمون إن الحمد لله والصلاة على نبيه إن مرهم من أهل هذا الملطاط الشرقي المواصي السيافة هامة عكفت علينا سنون محش فاجتبت الذرة وهشمت العرى وجمشت النجم وأعجت البهمة وهمت الشحمة واحتلبت اللحم وأحجنت العظم وغادرت التراب مورة والماء غورة والناس أوزاعا والنبط قعاعة والضهن جزاعة والمقام جعجاعة يصبحنا الهاوي ويطرقنا العاوي فخرجت لا أتلفع بوصيدة ولا اتقوت هبيده فالبخصات وقع والركبات زلع والاطراف فقع والجسم مسلهم والنظر مدرهم اعشو فاغطش واضحى فأخفش اسهل ظالعا واحزن راكعا فهل من امر بمير أو داع بخير وقاكم الله سطوه القادر وملكه الكاهر وسوء الموارد وفضوح المصادر قال فأعطيته دينارا وكتبت كلامه واستفسرت منه ما لم أعرفه قال أبو بكر الملطاط أشد خفاضا من الغائط وأوسع منه وقال الأصمعي الملطاط كل شفير نهر أو واد والمواصي والمواصل واحد وأسياف جمع سيف وهو ساحل البحر وعكفت أقامت والسنون الجدوب ومحش جمع محوش وهي التي تمحش الكلاء أي تحرقه وجتبت قطعت وهشمت كسرت والعرى جمع عروة وهي القطعة من الشجر وجمشت احتلقت والنجم ما ليس له ساق من النبل وأعجت أي جعلتها, جعلتها عجاية والعجي السيء الغذاء وهمت أذابت والتحبت عرقة اللحم عن العظم وأحجنت العظم أي عوجته فصيرته كالمحجن والمور الذي يجيء ويذهب والغور الغائر وأوزاع فرق والنبط الماء الذي يستخرج من البئر أول ما تحفر، والصعاع الماء الملك المر والضهل القليل من الماء والجزاع أشد المياه مرارة والجعجاع المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه والهاوي الجراد والعاوي الذئب والتلفع الاجتمال والوصيدة كل نسيجة والهبيد حب الحظل يعالج حتى يطيب فيختبز والبخصات لحب باطن القدم ووقع من قولهم وقع الرجل إذا اشتكى لحم باطن قدمه وزلع متشقق وقفع قد تقبضت ويبست المسلهم الضامر المتغير والمدرهم الذي ضعف بصره من جوع أو مرض قال القالي ولم يذكر هذه الكلمة أحد ممن عمل خلق الإنسان وأعشو أنظر وأغفش من الغفش وهو ضعف في البصر وأسهل ظالع أي إذا مشيت في السهولة ظلعت أي غمزت وأحزن راكع أي إذا علوت الحزن ركعت أي كبوت لوجهي والمير العطية والكاهر والقاهر واحد وقرأ بعضهم فأما اليتيم فلا تكهر اجتماع عامر بن الضرب وحممه بن رافع عند ملك من ملوك حمير وقال القالي في اماله حدثنا ابو بكر بن دريد قال كان ابو حاتم يظن بهذا الحديث ويقول ما حدثني به ابو عبيده حتى اختلفت اليه مدة وتحملت عليه باصدقائه من الثقفيين وكان لهم مواخية قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني أبو عبيدة قال حدثني غير واحد من هوازن من اولي العلم وبعضهم قد أدرك أبوه الجاهلية أو جده قال اجتمع عامر بن الضرب العدواني وحممة بن رافع الدوسي ويزعم النساب أن ليلى بنت الضرب أم دوس بن عدنان وزينب بنت الضرب أم ثقيف وهو قيسي قال اجتمع عامر بن الضرب العدواني وحممة بن رافع عند ملك من ملوك حمير فقال تساءلا حتى اسمع ما تقولان فقال عامر لحممة اين تحب ان تكون اياديك قال عند ذي الرثيه العديم وذي الخلة الكريم والمعسر الغريم والمستضعف الهضيم قال من احق الناس بالمقر قال الفقير المختال والضعيف الصوال والعيي القوال قال فمن احق الناس بالمنع قال الحريص الكاند والمستميد الحاسد والملحف الواجد قال فمن اجذر الناس بالصنيعه قال من اذا اعطي شكر واذا منع عذر واذا موطل صبر واذا قدم العهد ذكر قال من اكرم الناس عشرة قال من إن قرب منح وإن بعد مدح وإن ظلم صفح وإن ضويق سمح. قال من ألأم الناس قال من إذا سأل خضع وإذا سئل منع وإذا ملك كنع ظاهره جشع وباطنه طبع. قال فمن أحلم الناس قال من عصى إذا قدر وأجمل إذا انتصر ولم تطغيه عزة الظفر قال فمن أحزم الناس قال من أخذ رقاب الأمور بيديه وجعل العواقب نصب عينيه ونبذ التهيب دبر أذنيه قال فمن أخرق الناس قال من ركب الخطار واعتسف العثار وأسرع في البدار قبل الاقتدار قال فمن أجود الناس قال من بذل المجهود ولم يأس على المفقود قال من أبلغ الناس قال من جل المعنى المزيز باللفظ الوجيز وطبق المفصل قبل التحزيز قال من أنعم الناس عيشا قال من تحلى بالعفاف ورضي بالكفاف وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف قال فمن اشقى الناس قال من حسد على النعم وتسخط على القسم واستشعر الندم على فوت ما لم يحتم قال من أغنى الناس قال من استشعر الياس وابدى التجمل للناس واستكثر قليل النعم ولم يتسخط على القسم قال قال فمن احكم الناس قال من صمت فادكر ونظر فاعتبر ووعظ فازدجر قال, قال من اجهل الناس قال من رأى الخلق مغنما والتجاوز مغرما قال, قال ابو علي الرسية وجع المفاصل واليدين والرجلين والخلة الحاجة والخلة الصداقة الذكر والأنثى فيه سواء والكاند الذي يكفر النعمة والمستميد المستعطي وكنع تقبض وبخل والجشع أسوأ الحرس والطبع الدنس ويقال جعلت الشيء دبر أذني أي لم التفت إليه والاعتساف ركوب الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير معرفة والمزيز الصعب وحدثني أبو بكر بن دريد قال سأل أعرابي رجلا درهما فقال لقد سألت مزيزا الدرهم عشر العشرة والعشرة عشر المئة والمئة عشر الألف والألف عشر ديتك والمطبق من السيوف الذي يصيب المفاصل فيفصلها لا يجاوزها. وقف الأعرابي على قوم من الحاج. وفي أمالي ثعلب قال الأصمعي وقف أعرابي على قوم من الحاج. فقال يا قوم بدء شأني والذي الجأني إلى مسألتكم أن الغيث قد قوي عنا. ثم تقرف السحاب وشص الرباب. وادل مسيق وارتجس ريق وقلنا هذا عام باكر الوسمي محمود السمي ثم هبت الشمال فاحذأل التخارير وتقرع كرفئه متياسرا ثم تتبع لمعان البرق حيث تشيمه الأبصار وتحده النظار ومرت الجنوب ماءه فقوض الحي مزئمين نحوه فصرحنا المال فيه فكان وخما وخيما فأساف المال وأضاف الحال فبقينا لا تيسر لنا حلوبة ولا تنسل لنا قتوبة وفي ذلك يقول شاعرنا ومن يرع بقلا من سويقة يغتبط قراحا ويسمع قول كل صديق. حديث بعض مقاول حمير مع ابنيه وقال القال في أماليه حدثنا أبو بكر بن ذريد قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنان داني عن التوزي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال كان لرجل من مقاول حمير بنان يقال لأحدهما عمر وللآخر ربيعة وكان قد برعا في الأدب والعلم فلما بلغ الشيخ أقصى عمره وأشفى على الفناء دعاهما ليبلو عقولهما ويعرف مبلغ علمهما فلما حضرا قال لعمر وكان الأكبر أخبرني عن أحب الرجال إليك وأكرمهم عليك قال السيد الجواد القليل الأنداد الماجد الأجداد الراس الأوتاد الرفيع العماد العظيم الرماد الكثير الحساد الباسل الزواد الصادر الوراد قال ما تقول يا ربيعه؟ قال ما أحسن ما وصف وغيره أحب إلي منه قال ومن يقول بعد هذا قال السيد الكريم المانع للحريم المفضال الحليم القنقام الزعيم الذي إن هم فعل وإن سئل بذل قال أخبرني يا عمر بابغض الرجال إليك قال البرم اللئيم المستخذي للخصيم المبطان النهيم العيي البكيم الذي إن سئل منع وإن هدد خضع وإن طلب جشع قال ما تقول يا ربيعه قال غيره أبغض إلي منه قال ومن هو قال النموم الكذوب الفاحش الغضوب الرغيب عند الطعام الجبان عند الصدام قال أخبرني يا عمر أي النساء أحب إليك قال الهركولة اللفاء الممكورة الجيداء التي يشفي السقيم كلامها ويبرئ الوصب إلمامها التي إن أحسنت إليها شكرت وإن أثأت إليها صبرت وإن استعتبتها اعتبت القاصرة الطرف الطفلة الكف العميمة الردف قال ما تقول يا ربيعه قال نعت فأحسن وغيرها أحب الي منها قال ومن هي؟ قال الفتانه العينين الأسيلة الخدين الكاعب الثديين، الرداح الوركين الشاكره للقليل المساعدة للحليل الرخيمة الكلام الجماء العظام الكريمة الأخوان والأعمام العذبة اللسام قال فأي النساء أبغض إليك يا عمر قال القتاتة الكذوب الظاهرة العيوب الطوافة الهبوب العابسة القطوب السبابة الوثوب التي إن ائتمنها زوجها خانته وان لان لها أهانته وإن أرضاها أغضبته وإن أطاعها عصته قال ما تقول يا ربيعه قال بئس المرأة ذكر وغيرها أبغض الي منها قال وايتهن التي هي أبغض إليك من هذه قال السليطة اللسان المؤذية الجيران الناطقة بالبهتان التي وجهها عابس وزوجها من خيرها آيس التي إن عاتبها زوجها وترته وإن ناطقها انتهرته قال ربيعة وغيرها أفغض إلي منها قال ومن هي قال التي شقي صاحبها وخزي خاطبها وافتضح أقاربها قال ومن صاحبها؟ قال صاحبها مثلها في خصالها كلها لا تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها قال فصفه لي قال الكفور غير الشكور واللئيم الفخور العبوس الكالح الحرون الجامح الراضي بالهوان المختال المنان الضعيف الجنان الجعد البنان القؤول غير الفعول الملول غير الوصول الذي لا يرع عن المحارم ولا يرتدع عن المظالم قال فأخبرني يا عمر أي الخيل أحب إليك عند الشدائد إذا التقى الأقران للتجالد قال الجواد الأنيق الحصان العتيق الكفيت العريق الشديد الوثيق الذي يفوت إذا هرب ويلحق إذا طلب قال نعم فرس والله نعت فما تقول يا ربيعه؟ قال غيره أحب إلي منه قال وما هو قال الحصان الجواد السلس القياد الشهم الفؤاد الصبور إذا سرى السابق إذا جرى قال فأي الخيل أبغض إليك يا عمر قال الجموح الطموح النقول الأنوح الصؤول الضعيف الملول العنيف الذي إن جاريته سبقته وإن طلبته أدركته قال ما تقول يا ربيعه قال غيره أبغض الي منه قال وما هو قال البطيء الثقيل الحرون الكليل الذي إن ضربته قمص وان دنوت منه شمس يدركه الطالب ويفوته الهارب ويقطع بالصاحب ثم قال ربيعه وغيره ابغض الي منه قال وما هو قال الجموح الخبوط الركود الخروط الشموس الضروط القطوف في الصعود والهبوط الذي لا يسلم الصاحب ولا ينجو من الطالب قال فأخبرني يا عمر أي العيش ألذ؟ قال عيش في كرامة ونعيم وسلامة واغتباق مدامة قال ما تقول يا ربيعه؟ قال نعم العيش والله ما وصف وغيره أحب إلي منه قال وما هو؟ قال عيش في أمن ونعيم وعز وغنا عميم في ظل نجاح وسلامة مساء وصباح وغيره أحب إلي منه قال وما هو قال غناء قائم وعيش سالم وظل ناعم قال فما أحب السيوف إليك يا عمر قال الصقيل الحسام الباتر المخذام الماضي السطام المرهف الصمصام الذي إن هززته لم يكبو وإن ضربت به لم ينبو قال ما تقول يا ربيعه؟ قال نعم السيف نعت وغيره أحب إلي من؟ قال وما هو قال الحسام القاطع ذرونق اللامع الضمآن الجائع الذي إن هززته هتك وإن ضربت به بتك قال فما أضغط السيوف إليك يا عمر قال الفطار الكهام الذي إن ضرب به لم يقطع وإن ذبح به لم ينخع قال ما تقول يا ربيعه؟ قال بئس السيف والله ذكر وغيره أبغض الي منه قال وما هو قال الطبع الددان المعضد المهان قال فأخبرني يا عمر أي الرماح أحب إليك عند المراس إذا اعتكر الباس واشتجر الدعاس قال أحبها الي المارن المثقف المقوم المخطف الذي إن هززته لم ينعطف وإن طعنت به لم ينقصف قال ما تقول يا ربيعه؟ قال نعم الرمح نعت وغيره أحب إلي منه قال وما هو قال الذابل العسال المقوم النسال الماضي إذا هززت النافذ إذا همزت قال فأخبرني يا عمر عن أبغض الرماح إليك قال الأعصل عند الطعان المثلم السنان الذي إذا هززته انعطف وإذا طعنت به انقصف قال ما تقول يا ربيعه قال بئس الرمح ذكر وغيره أبغط إلي منه قال وما هو قال الضعيف المهز اليابس الكز الذي إذا أكرهته صطم وإذا طعنت به قصم قال انصرف الآن طاب لي الموت قال القالي قوله وإن طلب جشع الجشع أسوأ الحرص وقد جشع الرجل فهو جشع واللفاء الملتفة الجسم والمنكوره المطوية الخلق والرداح الثقيلة العجيزه الضخمة الوركين والرخيمه اللينة الكلام قال ذو الرمه لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر والجماء العظام التي لا يوجد لعظامها حجم والعذبة اللسام أراد موضع اللسام فحذف المضافة وأقام المضافة إليه مقامه والقتاتة النمامة والهبوب الكثيرة الانتباه والحصان الذكر من الخيل والكفيت السريع والنقول الذي ينكل عن قرنه والأنوح الكثير الزحير والمجذام مفعال من الجزم وهو القطع والسطام حد السيف والفطار الذي لا يقطع وهو مع ذلك حديث الطبع وقوله لم ينخع أي لم يبلغ النخاع والطبع الصدق والددان الذي لا يقطع وهو نحو الكهام والمعضد القصير الذي يمتهن في قطع الشجر وغيرها والدعاس الطعان والعسال الشديد للاضطراب إذا هززته والأعصال المستوي المعوج وصف بعض الأعراب للمطر وقال القالي حدثنا أبو بكر أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سئل أعرابي عن مطر فقال استقل سد مع انتشار الطفل فشص وحزأل ثم كفهرت أرجاؤه وحمومت أرحاؤه وابذعرت فوارقه وتضاحكت بوارقه واستطار واذقه وارتتقت جوبه وارتعن هيدبه وحشكت أخلافه واستقلت أردافه وانتشرت أكنافه فالرعد مرتجس والبرق مختلس والماء منبجس فأترع الغدر وانتشرت ثبث الوجر وخلط الاوعال بالآجال وقرن الصيران بالرئال فللأودية هدير وللشراج خرير ولاتلاع زفير وحط النبع والعتم من القلل القل... الشم إلى القيعال الصحم فلم يبقى في القلل إلا معصم مجرنث أو داحص مجرجم وذلك من فضل رب العالمين على عباده المذنبين قال القاري السحاب الذي يسد الأفق والطفل العشي إلى حد المغرب وشفى ارتفع وحزألة ارتفع أيضا واتفهر تراكم وأرجاؤه نواحيه وحمومة اسودت وأرحاؤه اوصافه واحدها رحا وابلعرة تفرقت والفوارق السحاب الذي يتقطع من معظم السحاب واستطارا انتشر والوادق الذي يكون فيه الودق وهو المطر العظيم القطر وارتتقت التامت وجوبه فرج وارتعن استرخى والهيدب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة وحشقت امتلأت والخلف ما يقبض عليه الحالب من ضرع الشات والبقرة والناقة واستقلت ارتفعت وأردافه مآخيه وأكنافه نواحي ومرتجس مصوت ومختلس يختلس البصر لشدة لمعانه ومنبجس منفجر وأترع ملأ والغدر جمع غدير وانتبث أخرج نبيثتها وهو تراب البئر والقبر يريد أن هذا المطر لشدته هدم الوجر وهي جمع وجار وهو سرب الثعلب والضبع حتى أخرج ما دخلها من التراب والأوعال جمع وعل وهو التيس الجبلي والآجال جمع إجل وهو القطيع من البقر يريد أنه لشدته يحمل الوعول وهي تسكن الجبال والبقر وهي تسكن القيعان والرمال فجمع بينهما والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقر والرئال جمع رأل وهو فرخ النعام فالرئال تسكن الجلد والصيران تسكن الرمال والقيعان فقرع بينهما الجلد الأرض المستوية الصلبة والشراج مجاري الماء من الحرار إلى السهولة والتلاع مجاري مرتفع من الأرض إلى بطن الوادي والنبع شجر ينبت في الجبال والعتم الزيتون الجبلي والقلل اعالي الجبال والشم المرتفعة القيعان الأرض الطيبة الطين الحره والصحم التي تعلوها حمره والمعصم الذي قد تمسك بالجبال وامتنع فيها والمجرنسم المتقبض والداحص الذي يفحص برجليه عند الموت والمجرجم المصروع